إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من 117. ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا 118. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا